حديث عهد بهداية قد كان على بعد عن الإسلام والعمل به وما بعد ذلك صار يصلي ويصوم فيقول له يقولون له انت ستخرج معنا دعوه انت ستخرج معنا دعوه تبلغ الدين تبلغ الدين وهذا الرجل لا يكون عنده حظ من معرفة الإسلام المعرفة الصحيحة بل ربما بقيت فيه بقايا شرك كثيرة فهم لا يعتنون بتصحيح عقائد الناس والدعوة إلى توحيد الله عز وجل بنبذ الشرك بجميع صوره من تمائم وحروز ومن تعلق القلوب غير الله ومن إتيان الكهان والعرافين ومن الأخطاء في الألفاظ الشركية المنتشرة فقط يقولون له أنت طالما صرت في المسجد فعليك واجب الدعوة وفاقد الشيء لا يعطيه فصارت الدعوة بابا مفتوحا للجميع قم يا فلان أنت اليوم عليك البيان فيقوم هذا الرجل وهو لا يعرف عن الإسلام شيئا ولا يعرف عن دعوة الأنبياء شيئا ولا يعرف عن الأحكام الشرعية شيئا ولقد أخبرنا شيخنا رحمه الله عن رجل كان من هذه الجماعة جماعة التبليغ قالوا له يا فلان قم عن أنت البيان فقام هذا الرجل وهو في حرج شديد والناس أمامه فارتبك في الكلام فصار يبكي من الخوف من هذا المقام الذي أقاموه فيه فقال أحدهم إن الشيخ قد بكى من خشية الله الحق أنه لم يبكي من خشية الله لكنه بكى من المقام الذي قد أوقفوه فيه فهذه الجماعة للأسف جماعة لا تعنى بتعليم عقيدة الإسلام وأيضا أغلب من فيها ليسوا من أهل العلم إنما تجد عنايتهم بالقراءة في الآذاب وفي كتاب حياة الصحابة الذي كثير منه قصص لا تثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله فاشترط العلم بهذه الكلمة العظيمة لا معبود بحق إلا الله والله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ما قال أدعو هكذا انتقل من مكان إلى آخر تتخذ معك بطانيتك وفراشك وتزعم أنك داعي إلى الله أنت نفسك تحتاج إلى دعوة وأنت نفسك تحتاج إلى أن تجلس كنت تعلم دين الإسلام فإن هؤلاء يفسدون من حيث لا يعلمون ولقد كنت مرة ألقي درسا في بلاد اليمن وكان أحد الحاضرين رجلا كبيرا قد اعتلى رأسه الشيء وكان, ذو وكان ذا لحية كثة رجل كبير وكنت أحسب أنه ممن عنده شيء من العلم وكان لابسا لعمامه فبعد ذلك أخبرني أن له أكثر من عشر سنين وهو مع جماعة التبليغ فجئت بأنه يسألني عن التيمم لا يعرف كيف يتيمم فهذه الجماعة رغم الانتشار الذي عندها فإنها تفتقر إلى العلم الشريع وأيضا تفتقر إلى عقيدة صحيحة فهم أصناف وأشكال في العقائد يجمعهم هو أن ننتشر في, الأرض ننتشر في الأرض وأن تكون لنا اجتماعات دورية يلتقون فيها فهل لهذه الجماعة من علماء غرفوا بالتمسك بالكتاب والسنة هل لهم علماء عرفوا بمعرفة المنهج الصافي النقي هل يدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك كما هي دعوة الأنبياء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطابوت فهل هؤلاء يدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل هذا إن قمت بينهم تدعو إلى التوحيد قالوا هذا يجر علينا خلافا هذا يبعد علينا القلوب إذ دعوت إلى التوحيي ستحصل فتنة إذن ما الحل الحل أن ندعوهم إلى الأخلاق والآداب ولتبقى التمائم تمائم ولتبقى الحروز حروزا وليبقى دعاء دعا غير الله فليبقى وهكذا من أجل أن يتلطفوا بخواطر الناس إن الأنبياء لم تكن دعوتهم كذلك إن الأنبياء علموا الناس توحيد الله عز وجل وأوذوا وصبروا ولكم أسوة في نبيكم صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء لقد أوذي أذى بالغا كان يمسح الدمى عن وجهه هو اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون واستمر يدعو إلى توحيد الله عز وجل عشر سنين بمكة لم تنزل شرائع وأحكام يربي أصحابه على قول لا إله إلا الله قولا واعتقادا وعملا وخضوعا لله عز وجل وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على تربية أصحابه على الإسلام المصفى لم يقل المهم أننا نكثرهم صاروا ثمانيا الآن عددهم عشرون الآن عددهم بلغوا المئة الآن نحن جماعة أكثر جماعة أعدادنا ألف وألفان وثلاث آلاف لا بل صاروا خمسين ألفا وهكذا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يفقوون تعيرنا أن قليل كرامنا فقلت لها إن الكرام قليل فأن تعرف الحق تعرف أهلا يأتي النبي ومعه الرهط ويأتي النبي ومعه الروايق ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي ومعه رجل واحد ويأتي النبي وليس معه أحد إذا ليس الحق في كثرة الأتباع الحق لا يعرف بكثرة الرجال أبدا اعرف الحق تعرف أهله فهذه الجماعة رغم الجهود التي تبذلها في انتشارها في الأرض لكنها تفتقل للب الدعوة وأسو الدعوة ومحرك الدعوة ما هو توحيد الله عز وجل وإذا خرجت معهم تريد أن تعلمهم توحيد الله نبذوك وتركوك وقالوا لو تسترح في بلادك أفضل وهكذا لكن لو تركت دعوة التوحيد وأتيت لهم بالآداب والأخلاق كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل كيف كان يجلس كيف كان يتحدث كيف كان ينام وتأتي لهم بقصص الذي يثبت منها هو القليل أقل من القليل والناس يتشوقون إلى القصص وقد قال بعض السلف ما أحوج الناس إلى قصاص صادق فإذا أيها الإخوة هذه الجماعة تفتقر إلى العلم بل دعني أقول إن كل الجماعات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تفتقر إلى العلم الصحيح تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قل هل الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فيأتون إلى الناس من باب العاطفة أنت صرت تصلي قال نعم الحمد لله على الهداية قالوا لابد أن تخرج أربع أيام خمسة أيام شهر أخرج إلى أين تخرج إلى الدعوة طيب أنا غير متعلم تدعو بس تغطي البيان بيان إيش؟ ماذا ستعطي فاقد الشيء لا يرطيه أنت نفسك محتاج إلى علم تخرج إلى أين تخرج إلى أين وأنت ليس عندك علم ماذا ستدعو ماذا ستعلم هذه هذا الأمر يدل على أنهم لا يعبأون بأمر الدعوة وأن الدعوة عندهم مجرد أن تحفظ أربع كلمات أو خمس كلمات الدعوة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فهم صحيح وتحتاج إلى علماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أما أن نخرج هكذا زرافات ووحدانا ننتشر في الأرض ونحن جهال كيف يكون هذا فإذا هذا من الخطأ العظيم قال معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع المطاع الكبرى والسادة والحكام أيضا إذا أطاعه الشخص في غير طاعة الله عز وجل وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله فإذا أمروا بخلاف طاعة الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فأخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال عدي بن حاتم ما عبدناهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم الحرام فأحللتموه وحرموا عليكم الحلال فحر فحرمتموه قال, قال فتلك عبادتهم قال والتواغيت كثيرون الماء كيفين سأصلح الماء طيب بالنسبة للماء المضخة فيها عطل تصلح الآن إن شاء الله وما الشرب ما عندهم طيب مزاك الله خير قال والطواغيط كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله هذا رأس الطواغيط هناك داعية يقول إن إبليس لم يكفر قم قم تعرفه داعية يقول إن إبليس لا يكفر لم يكفر عمر خالد داعية ضلال اجلس جزاك الله خير وهذا عمر بن خالد يسلم على الكلام الذي كنا نقول فهو خير مثال له عمر خالد خير مثال للجاهل وجهل جهل المركب ما تعريف الجهل المركب قم مر بك مر أو لا أي مر بك سلم عليك ما سلم طيب ما هو الجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه صحيح جزاك الله خيرا عمر خالد هذا لا فهم للإسلام ولا منظر والطواريذ كثيرون ورهوسهم خمسة إبليس لعنه الله يجوز لعنه إبليس يجوز لعن معين هذا قم قم عنك قم تجيزون لعن المعين لا تجيز ها؟ لا تدري لا باستهور انشاء صدى أنت الذي وراءه تجيز لعن ابليس لا تجيز لا تجيز لا أعلم طيب أنت جار قم تجيزنا عن إبليس نقول لعنه الله يعني تجيزنا عن المعين يعني فلان لعنه الله عندك أنت جائز لأنك تلعن إبليس الله لعنه، الله لعنه، أين لعنه، هذه الدليلة، هذه على أن إبليس قد لعن، انظر إلى المدينة أيديهم، multimass dość? offsARR ポия ‏ mean, to theosoinn, 춤� theirnoc way indOTH and keep their었는데 to the day of religion إن يتبعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله فإذا هذا إبليس قد لعنه رب العالمين واللعن هو الطرد من رحمة الله وهل يأتي بمعنى السب ها؟ يأتي أو لا قم من القائل يأتي قم هل دليلا عن أنه يأتي بمعنى السب تتباطى في القيام صح لعل لك تغاف تستغيثون ربكم فاستجاب لكم لا تستحضر او لا يحضر طيب قوم الاخير فَالْعُنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُوْنَاتِ ماذا معنى هذا يعني نسبهم أنت تسب المتبرجات تقول لعنة الله على المتبرجات النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين وفي آخر الحديث يكفر يكفرنا اللعنة ويكفرنا اللعنة ما معنى السب واتقوا اللعانين أحسن الذي يبول في موارد في يبول يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم اللعانين أنه سيسب فيأتي اللعن بمعنى السب ويأتيه بمعنى الطرد من رحمة الله عز وجل طيب قال ومن دعا ومن عبد وهو راض نعم كيف الصحيح أنه لا يجوز على المعين لا ندري بماذا يختم له. وأمر آخر قال الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب علينا قال إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض هناك أناس يعبدون وليسوا راضين الأنبياء بعضهم عبد من دون الله عز وجل راض هو بل هو من أشد من أنكر هذا ودعا إلى توحيد الله عز وجل كعيسة مع النصارى نعم أنت قلت للناس اتخذون أمي إلهي من دون الله ومن دعى الناس إلى عبادة نفسه كذلك هذا من التوازيث وقد وجد في التاريخ وناسا دعوا إلى عبادتهم كالحاكم بأمر الله العبيدي وكثير من أئمة الرافض الحاكم بأمر الله العبيدي وكثير من أئمة الرافضة كذلك أيضا فيدعون الناس إلى عبادتهم فترى الواحد يأتي يسجد بين يدي الشيخ والمكارمة يسجد ويذل ويخبع بين يدي الشيخ وكثير من المتصوفة أيضا يعتقدون أن للكون أقطابا يديرون أمر هذا الكون عياذا بالله وفي شرك رموبية نعم ومن ادعى شيئا من غذ من علم الغيب عالم الغيب فلا يظهره على غيبه أحدا إلا من يفضى من الوسول. كذلك قل لا يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون عالم الغيب والشهادة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ولو أعلم الغيب لا من الخير وما مسني السوء ومن حكم بغير ما أنزل الله الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا ويكون فسقا فانتبع يكون كفرا إذا اعتقد أن هذا الحكم مساوي لحكم الله او خير من حكم الله عز وجل هذا يعتبر كفرا مخرجا من الملة وهناك ايضا من يحكم بغير ما انزل الله في حادثة معينة ليس تشريعا ربما لهوى في نفسه ولربما لرشوى تدفع له فيخالف حكم الله عز وجل ويحكم بغير ما أنزل الله فهذا فسق ومعصية لكنه إن اعتقد أن حكما هو مساوي لحكم الله أو هو أفضل من الله عز وجل فإن هذا كفر مخرج من الملة لسيما خطر من يشرع تشريعا يحكم الناس به ويزيح شريعة الله عز وجل فإن هذا يدل على يدل على أنه يرى أن هذا التشريع هو أنفع للناس من حكم الله عز وجل وشرعه والأمر خطير المسألة في غاية الخطورة كما أن تكفير المعين يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانئ هل أقيمة الحجة هل كان يعلم أو هو مكره أو هو جاهل هذا في حال المعين لكن كتقرير لاصل المسألة من أزاح شريعة الله وأتى بتشريع آخر يحكم الناس به ويتحاكم الناس إليه هو في حقيقته يقول بأن هذا أنفع للناس وأصلح لهم وهذا اعتبر كفرا مخرجا من الملة لكن إذا أردنا أن نتكلم على الرجل نفسه الحاكم فإن هناك شروط ينبغي أن تتوفر وتنتفي موانع ففرق في أصل المسألة وفرق في الحكم العام للمسألة وفرق بين حكم المعين إذن قد يكون الحكم بغير ما أنزل الله فسقا كأن يحكم بغير ما أنزل الله في حادثة معينة لهوى في نفسه أو لرشوة تدفع إليه أو لمحابات فإن هذا يكون فسقا ومعصية بحسب المحكوم به وقد يكون كفرا مخرجا من المله وقد تقدم إذا اعتقد أن هذا الحكم مساوي لحكم الله أو أرفع وأفضل من حكم الله عز وجل وعلى هذا ينزل قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فهذه من أحكام جاهلية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم من تبه الآن ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذن الأولى أنهم يحكمون الثانية أنهم لا يجدون حرزا في صدورهم الثالثة أن يسلموا تسمين ونفى عنهم الإيمان لا يؤمنون عرفت فإذا تحكيم شريعة الله عز وجل أمر متحتم وهي من قضايا التوحيد باعتبارها أنها من توحيد الربوبية من توحيد الربوبية والتوحيد شامل توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد أسمعه الصفات لكن الحزبيين اليوم لكن الحزبيين اليوم الباب الذي يتكلمون فيه في قضايا التوحيد وديدنهم الذي لا ينفكون عنه هو إيه؟ التوحيد الحاكمية كأنه ليس في التوحيد إلا الحاكمية يا جماعة تكلموا على القبور التي تبنى على الأضرحة يا جماعة تكلموا على الطواف بالقبور ويستغاث بالموت ويتمسح بأتربة الموت تكلموا على دعاء غير الله عز وجل وإتيان الكهان والعرافين والسحرة هم لا يتقنون في أبواب التوحيد إلا باب الحاكمية ولا يزالون مع هذا الباب طلبا لأن يصلوا إلى الحكم وسدة الحكم فأصبح الواحد منهم يفسر لا إله إلا الله لا حاكمية إلا لله عز وجل فالمتكلمون والفلاسفة يفسرون لا إله إلا الله لا قادر على الإختراع إلا الله عز وجل وذا غلط عظيم في باب التوحيد وهؤلاء المتأخرون من الحزبيين لا إله إلا الله عندهم لا حاكمية إلا لله عز وجل نعم الحاكمية لله عز وجل لكن العبادة لله عز وجل الخوف لله عز وجل التذل لله عز وجل الرجال الله عز وجل الخضوع التوكل الخشية الإنابة لماذا حصرتم التوحيب في باب الحاكمية فقط فصار ديدنكم واهتمامكم كل هذا من أجل أن يكون هذا سبيلا للسياسة سبيلا للسياسة يهيجون الناس على ولاة أمورهم فإذا هاج الناس الرعاع والدهما اضطرب حال المسلمين وصاروا يشقون في ولاة أمورهم فمن قائل إنه كافر ومن قائل إنه مسلم هذا الكلام كله في ولاة أمور المسلمين الذين تمت لهم الولاية فلا تظن أن القذافي منهم فهو من ولاة أمر المسلمين فتأمل قال والطواغيث كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعى الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراها في الدين وهنا جاء سؤال فمن يقول أنا سؤال كبير لا يجيب عليه إلا رجلا كبيرا وطالب علم وطالب علم قوي قم يا أخان أنت قم هذا صاحب النظارة نسيت أنك أنت لابس نظارة لا ما في إلا أنت قم عياك الله لا انت جلس لا إكرار في الدين هل يستدل بها على حرية الاعتقال وأن من شاء أن يعتقد كذا فله ذلك فلقد سمعت مرة خطيبا يقول إن الاعتقاد ينبغي أن يكون المرء فيه حرا ثم استدل بقوله لا إكراها في الدين فضل يقول الأخ أنت جديد هنا معنا او من أول دورة كم لك؟ اليوم؟ صدر السريح، الله يحفظكم، جزاك الله خير، أعطيه أعطيه الاعتداء في الدعاء لعله يدعو أو شيء كنا لله فإن إليه راجع طيب من يقول عندي السؤال من يقول قم يا أخانا أنت, أنت. الجواب نعم ليس لهم الحرية في الاعتقاد لماذا نعم أبوذي الإلهي عز وجل هنا يقول لا اكرهها في الدين ها؟ اجلس أعطي كتاب يا حسين الأخ نعم أريد جوابا يحسن السكوت عليه من السامع والمتكلم لا أظنك تطيق تطيق قم أن الآية منسوخة من ناسخ لها من قال لك سموك ها خديفه اخوكم حذيفه قد ترشح لان يكون مجتهدا هذا لا تشتهي بارك الله فيك نعم تفضل انت ما كنت اظن ان هذا السؤال يحدث بلبله لا إكرارة في الدين أن دعوة الإسلام للمدعوين لا يكرهون أحدا بمعنى أن الدعوة قد صارت واضحة فأنت إما أن تسلم أو تعطي الجزية عن يد وأنت صاغر فإن أبيت لا أن تسلم ولا أن تعطي الجزية عن يد وأنت صاغر فماذا فالقسى عرفت فإذا لا تكره بمعنى أنه ابتداءا أنك لا تكره على دينك بمعنى أنك تعرف الإسلام وتدعى إليه وأن الإسلام قد تأتيه أنت وأنت مكره ثم بعد ذلك يصح إسلامك وتطمئن بالإسلام المهم أن هذه الآية ليس فيها دليل والآية نفسها ترد على هؤلاء قد تبين الرجل من الغي أكمل فيمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية نفسها تبعد هذا المعنى أيضا إن الدين عند الله الإسلام وأيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا حجة لهم في مثل هذا الكلام الباطل هذا الخطيم الذي قال هذا الكلام استدل بهذه آية ارسلت له فيما بعد ورقة فيها إضاح لهذا المعنى فقام من على المنبر في الجمعة اللاحقة التي جاءت بعد ذلك وقرأ هذه النصيحة على الناس وقال أستغفر الله وأتوب إليه فجزاه الله خيرا فضل استريح قال وهذا هو معنى لا إله إلا الله لا إكراما في الدين قد تبين الرجل من الغي فمن يكفر بالطاغوت ما هو الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوث قال انفصام لها والله سميع عنه وهذا ومعنى لا إله إلا الله يعني نفي و أين النفي في الآية فمن يكفر بالطغوط أين الإثبات ويؤمن بالله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة بين الرجل والكفر ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا سهوات فسوف يلقون غياء سنامي سنام الجهاد في سبيل الله لا شك أن الجهاد إن لم يتيسر جهاد رمح والسنان فيبقى جهاد العلم والحج والبيان وهذا ليس إلا لأهل العلم والله أعلم وصلى الله نبينا محمد على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله